الذي انزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تراب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات ويدخله جنات 119. ومن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك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 توليتُم فإنَّما على رسولِنا البلاءَ والمبينِ اللَّهُ لا إلهَ إلَّا هو وعَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ تَوَكَّلِ المُؤمِنُونَ يا أيُّها الذين آمَنُوا إنَّمِنَ أزْوَاجُكُمْ وَأُولَادُكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتُؤْثِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ لهم اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون